بسم الله الرحمن Why? ان في ذلك لآيات لكل صفار شكور Gracias. تُنَبِّسُ الْقَانِمُ بِهِ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنَّا حَنُ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنْ Wat is er nou وخاب كل جبار عمي Maar het ten... Well لفضيله <تصفيق> الدكتور جهنم يصلونها وبئس القرار Why wow. لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد home. Ik ben de eerste en de tweede manier وما يغفى لفضيله <تصفيق> الدكتور No. يرضوا من تشخص فيه الأنصار مطعين مقنعين رؤوسهم لا يتدئ إليهم طرحو there